وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لا تنفذون إلا بسرطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء وكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 ذوات أفنان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جاد.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 ومن دونهما الجنة لفر بأي آلهة ربكما تكذبان مدهى ثم ثان فبأي ربكما تكذبان فيهما عينان نضافه ثان فبأي آلهة ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسال فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقره حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام